كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد <تصفيق> طالعت أمس صحيفة من الصحف فوجدت فيها مقالا يتهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى بأنه شحن كتابه بالخرافات فطويت الصحيفة وفتحت كتاب سير أعلى من للإمام أبي عبد الله الذهبي رحمه الله وطالعت ترجمة البخاري رحمة الله عليه فوقعت عيني على حكاية وقعت للإمام أبي عبد الله وهو ابن إحدى عشرة سنة يقول محمد بن أبي حاتم الوراق الوراق البخاري الذي كان يكتب له يقول سمعت أبا عبد الله يقول ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب قال له وأنت ابن كم قال وأنا ابن عشر سنين فقال له كيف كان بدء أمرك قال كنت أختلف إلى الداخلي وداخلي كان أحد كبار العلماء في بلد البخاري فقال الداخلي سفيان عن ابي الزبير عن إبراهيم فقال له البخاري ليس السند هكذا فإن أب الزبير لم يرو عن إبراهيم قال فانتهرني وقال اسكت يا غلام قال فقلت له ارجع إلى الأصل فدخل فأتى بكتابه فنظر فيه فقال كيف هو يا غلام قال هو الزبير بن عدي عن إبراهيم قال صدقت يا غلام وأصلح كتابه من حفظي قال له محمد ابن أبي حاتم الوراق ابن كم؟ لما ردت عليه قال كنت ابن إحدى عشرة سنة فلما طعنت في ست عشرة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع ونظرت في رأي هؤلاء يقصد رأي أهل العراق فقلت أو توهمت نفسي أنني لقيت البخارية رحمه الله سرحت وأنا أنظر إلى عظمة هذا الإمام وإلى قدره وإلى مكانه فقلت في نفسي لو لقيته لقبلت يده ولقلت له أنت حقيق بقول الشاعر إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت كما نسني وفوق الذي نسني وإن جرت الألفاظ يوما بمدحة لغيرك إنسانا فأنت الذي نعني رحمة الله على أبي عبد الله قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى في كتاب الرقاب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 وقال علي ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبله ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منذر عن سفيان قال حدثني أبي عن منذر عن ربيع بن خثيم عن عبد الله رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط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 إلى ترجمة صحابي الحديث ألا وهو عبد الله بن, بن مسعود رضي الله عنه وذكرنا مبدأ أمره وأنه شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنباهة لما قال له إنك غلام معلم أو إنك غليم معلم وكان ابن مسعود رضي الله عنه يعني كان ضعيفا لا أقصد ضعف البنية فقط وكان ضعيف البنية كما سأذكر فيما بعد لكنه كان لم يكن ينتمي إلى عشيرة القوية في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال رضي الله عنه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت إذ قال أبو جهل من يأخذ سلا جزور بني فلان وكان جزور ذبح بالأمس السلا إلى الكرشة بتاعت الجزور الجمل فيضعه, فيضعه على ظهر محمد وهو ساجد فانبعث أشقاها وهو عقبة ابن أبي معيط أخذ سلا الجزور ووضعه على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وجعلوا يستضحكون ويميل بعضهم على بعض قال ابن مسعود لو كانت لي منع أي لو كانت لي عشيرة تحميني من بطش هؤلاء لا رفعت هذا السلى من على ظهره صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام ظل ساجدا كما هو لم يتحرك حتى قضى سجوده وأخبر إنسان فاطمة رضي الله عنها فجاءت وهي جارية تسعى حتى طرحت هذا السلى عن ظهره عليه الصلاة والسلام وأقبلت على هؤلاء الصناديد تسبهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم وكان اذا دعا دعا ثلاثا واذا سال سال ثلاثا فلما دعا وقال اللهم عليك بقريش ذهب عنهم الضحك وكانوا يخافون دعوته فدعا عليهم جميعا يقول ابن مسعود فلقد رايت هؤلاء يجرون الى قليب بدر أي أن هؤلاء الذين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم قتل جميعا يوم بدر. وظل ابن مسعود فقيرا، يعني كان ضعيفة العشرة، كان ضعيفة العشيرة عفوا، كان ضعيف العشيرة، كان ضعيفة البنية، وقد ثبت هذا في مسن الإمام أحمد بسند حسن. من حديثه رضي الله عنه قال كنا نجدني الأراك الأراك اللي هو الشجر اللي بيطلع منه السواك يعني فضحك الصحابة من دقة ساقيه فقال عليه الصلاة والسلام مما تضحكون قال يا رسول الله من دقة ساقيه قال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد وفي مسند الإمام أحمد وكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري بسند الحسن أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن مسعود أن يركب شجرة وان يأتي له بشيء فلما نظر الصحابة إلى دقة ساقيه ضحكوا أيضا فقال مما تضحكون قالوا يا رسول الله نضحك من دقة سقيه فقال علي صل الله عليه وسلم لهما أثقل في الميزان من أحد إذا كان كانت عشيرته ضعيفة وكان ضعيف البنية وكان فقيرا كما في الصحيحين من حديث زينب الثقافية وهي امرأة ابن مسعود أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقنا ولو من حليكن فلما سمعت زينب هذا قالت لابن مسعود وكان رقيق الحال يعني كان فقيرا لكن امرأة زينب كانت غنية تخرج الزكاة فقالت لابن مسعود اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله هل يجوز لي أن أعطيك من زكاة المال؟ من زكاة المال. قال لها سليه أنتي. فذهبت زينب إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته ووقفت على الباب. فلقيت مرأة أخرى اسمها زينب أيضا سألتها يعني ما الذي أقدمك؟ قالت, قالت جئت أسأل هل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لزوجي؟ برضو نفس الإيه نفس المسألة. وهما الاثنين واقفين على الباب. جاء بلال، فزينب مراد المسعود كلمت بلالا وقالت له سل النبي عليه الصلاة والسلام هل يجوز أن أعطي زوجي من زكاة مالي أم لا ولا تخبره من أنا؟ أشوف يعني الستر الستر على الزوج لا سيما إذا كان فقيرا والمرأة هي اللي تصدق على زوجها حتى ابن مسعود نفسه أبغى أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يكشف حاله، فهي يعني فهمت القصة، يعني هو لم يرد في رواية من طرق في طريق من طرق الحديث أن ابن مسعود يعني قال لها لا تخبري من أنت ولا الكلام ده، لا, لا لا لم يقل شيء شيء شيء من هذا، لكن امرأة فهمة مسألة، فلذلك قالت لبلال لا تقل من أنا، لكن لما دخل بلال وسأل أبي علي الصلاة السلام قال له من السائلة ما يقدرش شبايا بلال يقول له لا ده. قال زينب قال أي الزيانب يعني برضه شؤون النبي صلى الله عليه وسلم زينب وخلاص المدينة فيها أكثر من زينب قال أي الزيانب قال مرأة ابن مسعود قال نعم لها أجران لها أجران أجر الصلة وأجر القرابة كانت برضو عايزة تصرف هذا المال لأولاد أخي لها كانوا أيتاما فقال لها أجران يبقى ابن مسعود كان زي ما قلت لكم ضعيف من كل الاتجاهات لم يكن له منع وكان ضعيف البنية حتى أن الريحة كانت تكفأه كما في حديث ابن مسعود الذي ذكرته من مسند إمام أحمد كانت الريح تكفأ من شدة ضعفه ونحافته لو هبت ريح تقلب على ضعفه وكان فقيرا ومع ذلك كان مقربا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو الذي رفعه في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال أتيت أنا وأخي من أنا وأخي من اليمن ولقد ظللنا زمانا نظن أن ابن مسعود من أهل البيت لكثرة ما كنا نراه وأمه عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان له خصوصية ابن مسعود لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذنك علي إذنك أن إذنك علي أن ترفع الحجاب وأن تسمع سوادي حتى أنهك شوف يعني إذنك علي أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي السواد والسر يعني فأقول له أذن لابن مسعود أن يدخل بيته في أي وقت ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يناجي أحدا من الناس سرا. كان ابن مسعود يدخل لأن ابن مسعود اختص بثلاثة أشياء كما قال أبو الدرداء قال لعلقمة ابن قيس أليس فيكم صاحب النعلين والسواكي والوسد كان ابن مسعود على طول نعل النبي صلى الله عليه وسلم معاه إيده كان هو اللي يلبس النبي صلى الله عليه وسلم النعل افتاعه وكان هو الذي يهتم بسواكه يقوم على سواكه وهو صاحب الوساد حتى أن عبد الرحمن بن يزيد قال لحزيفة أخبرنا أو حدثنا عن أقرب الناس سمتا ودلا وهديا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أقرب الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن مسعود ولقد علم المحفوظون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ابن مسعود أقربهم, أقربهم وسيلة من الله وزلفة واختص أيضا بشيء ما علمناه لأحد من الصحابة كما في الحديث الصحيح من حديث بن مسعود أيضا قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وعمر فدخل المسجد فكان بالمسعود مسعود يصلي من سورة النساء فلما وصل إلى مئة آية من سورة النساء ركع وجعل يدعو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طبعا المسعود مش شايفه لكن النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد هو ابو بكر وعمر لو ابن مسعود بيصلي وصل عند الامية من سوره النساء وركع يدعو فقال النبي صلى الله عليه وسلم له سل تعطى سل تعطى لما انتهى ابن مسعود من صلاته ذهب إليه أبو بكر لما أصبح أبو بكر رايح يبشره به أن دعاءه ستجيب لي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له سل تعطه فأبو فأب وكر صديق الصبح بدري كده ذهب للمسعود وقال له الذي جرى وسأله ما الذي دعوت به فقال قلت اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد أهدبأ ليه الذي استجيب لابن مسعود النبي صلى قال سل تعطى في نصف النهار كذا عمر بن الخطاب ذهب ليبشر ابن مسعود بهذه البشرى فوجد أبا بكر سبقه فقال يرحم الله أبا بكر ما سابخته إلى شيء إلا سبقدي نوع من الأخوة شوف لما يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سل تعطى فرحان فرحان لأبدالله مسعود أنه استجيب له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمن على دعائه فلما أصبح انقلب إليه يبشره الرسول عليه الصلاة والسلام بقى في, في, الـ في, الـ في, الـ في هذه الحادثة قال من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد ابن أم عبد اللي هو ابن مسعود يعني من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل عشان كده ابن مسعود لما يعني قالوا له اقرأ على قراءة زيد أبى وقال على قراءة من تأمرونني أن أقرأ على قراءة زيد والله لقد أخذت سبعين سورة من فرسول الله أي من فمه صلى الله عليه وسلم وإن زيدا له ذؤابتان يلعب مع الصبيان وكان يقول لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله عز وجل تضرب إليه أكباد الابل لركبت إليه عشان كذا في مرة من المرات كانوا كان أصحاب عبد الله مع عبد الله مسعود يقرؤون القرآن في دار أبي موسى الاشعري وكان عبد الله كان أبو مسعود البدري من ضمن الرفقة التي تجلس في هذا المجلس قام عبد الله بن مسعود ودخل بعض حجر في البيت فلما انفتل عبد الله قال أبو مسعود البدري لا أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله من هذا الذي قام فقال له أبو موسى الأشعري أما قد قلت ذلك فقد كان يحضر إذا غبنا ويدخل إذا منعنا ده برضو فيه إشارة إلى قرب عبد الله بن مسعود من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عبد الله ابن مسعود وقافا عند كتاب الله عز وجل كسائر الصحابة رضي الله عنهم يعني ما كانوا يتعبدون بمعرفة النصوص إنما كان إذا بلغهم شيء من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخفون حتى يعملوا به كما قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم ما كانوا يتجاوزون العشر آيات من كتاب الله عز وجل حتى يعملوا بهن قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا دا كان دا وعلى رأس هؤلاء كان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وفي ذلك واقعة شهيرة معروفة وهي في الصحيحين من حديثه رضي الله عنه أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فكان في امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب أول ما سمعت الكلام ده وكانت قارئة لكتاب الله عز وجل أمت ريح على المصحف قرأت المصحف من اول عرق عشان تشوف لعن الله ملأتش الايه دي فجاءت لابن مسعود فقالت له يا ابن مسعود أنت تقول كذا وكذا وأعادت عليه الكلام قال لها وما لي لا العن من لعن الله وهو في كتاب الله فقالت له لقد قرأت القرآن ما بين دفتيه من الجلد للجلد ولم أجد هذا الذي تقول قال لها لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه هو ده الفقه بتاعة مسعود ده الفقه بتاعة المسعود العايز يتعلم الفقه يعني ويتعلم كيف تنتزع الأحكام من الأدلة التفصيلية فليتعلم من وقعة المسعود هذه قال لان كنت قراتيه لقد وجدتيه قالت قد قرأته ما بين دفتيه وما وجدته قال أما قرأتي قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهذا مما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لازم كل مسألة جزئية لابد أن تجد لها دليلا مباشرا لا وما اتاكم الرسول فخذوه هذا يشمل كل أمر سواء كان أمر إيجاب أو كان أمر استحباب أو كان أمر إباحة على قول من يجعل الإباحة داخله في الأوامر لكن على الأقل أمر الوجوب أمر الاستحباب وما آتاكم الرسول فخذوه أو الآيدي تركت أمرا ما تركت أمر وما نهاكم عنه فانتهوا وهذا أيضا ما ترك نهيا يبقى لا يدي جمعت سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم مش لازم كل مسألة جزئية آت فيها بدليل بدليل خاص لا لا أحد من جماعة العلماء يقول إن كل مسألة لا سيما مسائل النوازل لابد أن يكون لها دليل خاص لا يعني رسول عيسى عليه الصلاه والسلام وهذا يرد به على بعض الدعاه كل اسف الذين قالوا اوصي الدعاء الذاهبين الى كوريا او الى كوبا اظن قال كوريا ألا يحرموا على المسلمين اكل لحوم الكلاب فان القوم هناك ألا يحرموا اكل لحوم الكلاب على المسلمين طبعا فانه ليس عندنا نص يحرمه أنا مستغرب والله هو لازم يعني يجي نص زي ما يقول حرم عليكم الكلب لحم الكلب هو عايز نص خاص مع ان في نص خاص أيضا يشمل الكلب اصاله وهو حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير السباع اللي لها أنياب بتأكل بها وتفترس بها ممكن يكون فيه عشرات المئات من الأنواع التي لا نعرفها فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوصف حيثما وجد هذا الوصف وجد الحكم مش لازم أقول الكلب والنمر والفهد والأسد مش لازم اقول هذا كده فتجاهل هو هذا الحديث واعتبر أن هذا الهدى غير شامل للكلب عايز نص في الكلب لا حيث وجد الوصف وجد الايه وجد الحكم فابن مسعود يقول لها إن ان لعن الواشمة الواشمة اللي هي بتجرح نفسها و تعمل الوشم بالكحل والكلام ده قديما يعني كانوا زمان يكتبوا قبل البضاءات الشخصية كانوا يكتبوا اسم الشخص بالوشم على دراعه اسمه بلده وفي ناس بيستعملوا الوشم الآن في كزينة وهذا طبعا محرم لصاحبه ملعون من يفعل هذا ملعون والنامصة النامصة بتاخد شعر الحاجب تنتف الشعر النمصر وقلع الشعر من الجذر والمتفلجات للحسن اللي, اللي بتعمل فارق بين الأسنان المغيرات خلق الله قال لها لئن قرأتيه لقد وجتيه إذن كما قال الشافعي رحم الله كل أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم مردها إلى القرآن وكل نهي كذلك لئن كنت قرأتي لقد وجتيه فقالت له أم يعقوب إن مرأتك تفعل شيئا من ذلك يا زينب يعني تتنمص مثلا أو فقال اذهبي فانظري فذهبت المرأة فنظرت ثم رجعت إلى ابن مسعود قالت لم أرى شيئا من ذلك فقال أما إنها لو فعلت لم نجامعها أي ما أبقيناها معنا في عيشة واحدة كانها يطلق على طول أول ما تفعل المرأة هذا الفعل كان سيستغني عنه ابن مسعود كان كما قلت كان كسائر الصحابة كانوا يتدينون بالقرآن والسنة ولذلك لما فتحت الشام والعراق والكلام ده في زمان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أرسل ابن مسعود وعمار مع جماعة من الصحابة يعلمون الناس السننة وقال إنهما على عمار وابن مسعود يعني من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فضائل الحقيقه ابن مسعود فضائل كثيرة وقد توفي في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه سنة نيف وثلاثين يعني في حدث سنة وثلاثين توفي ابن مسعود رضي الله عنه وعافاه الله عز وجل أن يرى الفتنة التي فتحت على المسلمين بمقتل أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه ده الجزء الخاص بالإسناد طعب المسعود ترجمته حافلة لكن سيمر بنا ابن مسعود في أحاديثة أخرى إن شاء الله فكلما مررنا ذكرنا شيئا من ترجمته مما لم نذكره في هذا الموضع إن شاء الله تعالى نرجع إلى الإسناد وأنا يعني النهاردة هشتغل معكم يعني في الناحية العملية لعلم الحديث هنشوف بقى بعض القواعد الحديثية كما قلت لكم من خلال الاسناد. هنتكلم عن علوم الحديث ولذلك احنا ناخد علوم الحديث ليس بترتيب الكتاب بل كل ما تمر بنا قواعدة أدت إليها, أدى إليها الاسناد. هنذكرها بإذن الله تبارك وتعالى الحديث ده كما تعلمون يرويه الإمام البخاري رحمه الله عن شيخه صدقت ابن الفضل قال أخبرنا يحيى ابن سعيد القطان عن سفيان طبعا هو الثوري قال حدثني أبي عن منذر الثوري عن ربيع ابن خصيم عن ابن مسعود أنا رتبت لكم الاسناد لكم كده على اللوحة بهذه الصور طبعا الاسناد هو زي ما انتم شايفين دايما تصاعدي يعني كده طول ما نطالع كده اسمه علو أنا طالع من تحته طالع للصحابي ده اسمه أنا بعله بالإسناد وكده اسم بنزل بليه بالإسناد فالإسناد من فوق عندنا ابن مسعود أهو هذا صحابي الحديث وهذا ربيع بن خسين وهذا منذر الثوري وهذا سعيد مسروق، وهذا سفيان الثوري هنا بقى الإسناد من عند سفيان الثوري تفرع إلى فرعين فرع الأولاني يحيى القطان وده الإسناد الموجود في البخاري يحيى القطان يرويه عن سفيان الثوري عن سعيد المسروق، عن منذر عن ربيع عن ابن مسعود وهنا محمد ابن يوسف الفريابي هنا أهو بس الشاشة اه أيو عبد الحميد أيو أكشف الله محمد ابن يوسف الفريابي أهو يرويه عن سفيان عن سعيد بهذا الإسناد وقبيص ابن عقبة أيضا يرويها عن سفيان الثوري بهذا الاسناد. يبقى الاسناد متحد من عندي مين به؟ متحد من أول سفيان الثوري وانت طالع. اسناد واحد أو؟ خلاص اسناد واحد. يبقى الرأو المشترك في الاسناد مين؟ آخر واحد هو سفيان الثوري. ذا اسم الرأو الايه؟ اسم الرأو المشترك في الاسناد. يعني الرأو المشترك يعني من تحتيه هيتفرع الاسناد. احنا قلنا من تحت اللي هي الجهه اللي الدنيا اللي هي ناحيه البخاري ها عشان ما فيش حد يتصور ان من تحت يعني من عدد بن مسعود من عدد بن مسعود ده اسمه من فوق ده جهه العلو اعلى اعلى راوي في الاسناد هو بن مسعود كل ما تنزل لتحت كل ما تنزل ده اسمه اسمه نزول يبقى الراوي المشترك هو الراوي الذي يتفرع الاسناد من تحته من اللي يتفرع الاسناد من تحته سفين الثوري أهو، عندنا أدياحي القطان، وعندنا كمان اتنين يبقى بيروي عن سفين الثوري كم واحد أدياحي، ومحمد الريابي وقبيص بن عقبة. الجماعة العزيز يتعلموا، يتعلموا التخريج، وتعلموا الحديث، يكتبوا الكلام ده، وركزوا معايا شوي. طيب، سيبنا بقى من يعني الفرع الثانية دي بتاع محمد الريابي وقبيص بن عقبة. خلينا في أحد القطان، لأنه هو ده أستاذ البخاري، أستاذ البخاري بي. بيرويه من طريق يحي القطان طيب. تحت هنا من اللي بيرويه عن يحي القطان زي ما انت شايفين انا عامل الخطوط اهو الخط ده مش واصل لدول يبقى كل الشغل عند يحيى القطان اهو ادي خ انا كاتب خاه اهو خائل والبخاري اختصار بخاري قال البخاري حدثنا صدقته ابن الفضل ادي رقم واحد ورواه ايضا النسائي اللي أنا أشرت ليه بنون قال أخبرنا عمرو بن علي الفلاس لو تفتكر عمرو بن علي الفلاس ده أحد الرؤى المتشددين اللي احنا قلنا طبقات المنقاد الحلقة اللي فاتت منهم عمرو بن علي الفلاس ده شيخ الإمام النسائي وشيخ البخاري برده نون النسائي قال أخبرنا عمرو بن علي الفلاس أدي اتنين ته اللي هو الترمذي قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار ده لقبوه بندار، بندار يعني الميزان، وكانوا يعني يطلقون البندار على من جمع حديث بلده، لمحمد ابن بشار ده رقم ثلاثة. جه وهو ابن ماجه، ابن ماجه هو الرب لي عبد الحميد اللي كبر لي الخط شوية. جه ده قال حدثنا بكر بن خلف. وابن خلاد ابن خلاد ابو بكر ابن خلاد يعني يبقى ده عندي اربعة وخمسة مي اللي هو الدارمي مي دارمي اللي هو ابو محمد صاحب السنة قال حدثنا مسدد ابن مسرهد ده طبعا احد شيوخ البخاري برضو مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل هو اسمه كده ده رقم ستة وابو يعلى روى هذا أيضا في مسنده قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب يبقى أنا عندي راوي دلوقتي روى الحديث عن يحي القطان عندي سبعة وهنا كمان الإمام أحمد ابن حنبل حم الرمز بتاعه بس أحمد أنا, أنا يعني كتبته فوق لي لأن أحمد يروي عن يحي القطان مباشرة قال أحمد حدثنا يحي بن سعيد ها؟ يبقى أحمد بن حنبل من طبقة شيوخ البخاري والنسائي والجماع دول يعني أحمد معدود مع صدقة ابن الفضل مع عمرو بن علي محمد بن بشار يبقى ده أحمد رقم تمانية يبقى كام راوي يروون الحديث عن يحيى القطان تمانية خلاص أحمد بن حنبل في المسند صدقته ابن الفضل عند البخاري عمرو بن علي الفلاس عند النسائي محمد بن بشار عند الترمذي أبو بكر ابن خلاد وبكر ابن خلف عند ابن ماجة ومسدد ابن مسرهد عند الدارمي وأبو خيثمة زهير بن حرب ده عند إيه عند أبي يعلى. إبقى أنا عندي تمانية تمانية ده خمسة أم وثلاثة عشان نروا في العد يعني تمانية روى هذا الحديث عن يحيى القطان جميل التمانية دول كده في علم الحديث ها يعني إحنا دلوقتي خلينا في سند البخاري ونروي عن صدق بن الفضل صدق ابن الفضل بيروي معه سبعة عن يحيى القطان دي اسمها في علم الحديث المتابعة الكاملة يعني بقى المتابعة الكاملة المتابعة الكاملة أن يروي راون حديثا ما عن شيخ فيرويه معه عن نفس الشيخ بتمام الاسناد آخرون نرجع لللوحة بتاعتنا اللي احنا كنا متكلم عن دي الاسناد أهو أنا عندي يحيى ابن سعيد القطان أهو وسفيان الثوري وسعيد بن مسروق والد سفيان ومنذر إلى آخر اسناد مش الاسناد من عندي يحيى ابن سعيد متحد أهو صدق ابن فضي بول حدثنا يحيى القطان كل السبع دول كل واحد قال حدثنا يحيى القطان يبقى الإسناد بن يحيى واحد ولا لا الإسناد بن يحيى واحد يبقى إذن صدقة ابن الفضل ده الذي يرويه عن يحيى لما ييجي بقى السبعه دول اللي إحنا سمناهم يرووا نفس الحديث عن يحيى القطان يبقى تابعوا صدقة ابن الفضل متابعة تامة إذا من شرط المتابعة التامة ها؟ أن يتفق جمهور الرواه عن الرواية الحديث عن نفس الشيخ بتمام الاسناد إلى آخره. طب واحد يقول لي طب المتابعة دي ما ما فائدتها يعني؟ نقول لك أرا مهمه. افترض إن صدق إن فضل بنفضل ضعيف. أنا افترض يعني إنه ضعيف. أول ما تشوف الاسناد وتلاقي راوي في مرات الاسناد ضعيف يبقى الاسناد ضعيف. رواية الراوي لا تخرج عن ثلاثة أنماط أي روا في الدنيا رويته ما تخرجش عن ثلاث حالات خالص إما أن يتابع وإما أن يخالف وإما أن يتفرد يتفرد يعني ما فيش حد روى الحديث ده معاه في الدنيا كلها هو بس رواه ده معنى ايه تفرد الراوي تبقى الحالتان الحالت إما أن يتابع زي حالتنا كده يعني يروي الحديث فتلاقي ناس آخرون روي الحديث معاه أو يخالف رواة آخرون خالفوه أنا هقولك المخالفه بعد شوي بس بعد ما أخلص معاك المتابعه دي هجيب برضو لوحة تانية لك فيها إيه لك فيها كيف تكون المخالفة خلاص يبقى احنا في حالتنا هذه لو ان الراوي ضعيف تكلم فيه العلماء يبقى هؤلاء تابعوه فيرفعون ضعفه هنقول لك يا سيدي اعتبر ان الراوي الضعيف ده مش موجود ها اعتبر انه مش موجود صدق بالفضل اعتبر اعتبره مش موجود ما انت عندك يا سيدي خمس ست رواهم من الثقات يبقى خلاص الحديث صحيح تمام يبقى اذا فائده المتابعه انها ترفع الضعف من فوائدها دي مش الفائدة الوحيدة يعني أنها ترفع الضعف. طيب نأخذ طبقات الإسناد طبقة طبقة. الإسناد ده فيه كم رواه عند البخاري عد معاي. آدي صدقته ابن الفضل واحد. ده شيخ البخاري. آدي اثنين يحيى القطان الثور ثلاثة أبو أربعة منذر خمسة ربيع ستة ابن مسعود سبعة ده سنة سباعي يعتبر سنة نازل بالنسبة للبخاري سنة سباعي يعني بين البخاري وبين الرسول عليه الصلاة والسلام سبعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة احنا عايزين نمسك طبقة طبقة كل راوي من هؤلاء اسمه طبقة يشكل مرحلة زمنية طب صدقه ابن الفضل توبع ولا لا نعم توبع طب يحيى القطان توبع ولا لا آه نعم توبع مين اللي تابعه بقى محمد بن يسف الريابي وقبيصة ابن عقبة كلاهما يروع الحديث عن سفيان الثوري يبا كم واحد روى الحديث عن سفيان الثوري واحد اتنين ثلاث يبا الطبقة الاولى تابع صدقة ابن الفضل سبعة الطبقة التانية تابع يحيى قطان اتنين يبقى جملة الرواه ثلاثه عن سفيان بن سعيد الثوري من أول سفيان بن سعيد الثوري حصل تفرد بقى سفيان في, يعني في حدود طبعا بحثي لم يتابعه أحد ولا سعيد بن مسروق الثوري وقد يكون لتندلت تبيع وانا الحاله مفتش كثيرا لكن صرح أبو نعيم الأصبهاني في حليه الأولياء أن الربيع بن حسين تفرد به عن ابن مسعود يعني الربيع لم يشاركه أحد ولا منذر الثوري شاركه احد يبقى نقدر نقول لم يرويه عن ابن مسعود الا الربيع ولم يرويه عن الربيع إلا منذر الثوري ممكن يكون رواه عن منذر بقى اخرون يعني ممكن سعيد المسروق الثوري يكون تابعه احد سفيان بسعيد الثوري ممكن يكون تابعه أحد ده مجمل الكلام على هذا الايه على هذا الاسناد يبقى احنا هنجيب بقى هات لل ال غير عبد الحميد هات ال لل... ال عشان نشرح بقى ايه المخالفات كيف تكون يبقى اذا المتابعات دي احنا استفدنا منها ان الاسناد الى منذر الثوري كله في متابعات وطبعا المتابعات انما تشد من عضد الحديث يبقى اتفقنا المتابعه نجيب الراوي المشترك ها ونشوف الطبقه اللي تحتيه اذا كان رواها اكثر من راوي بس بشرط بنفس الاسناد اه عشان بس ايه عشان يعني نخلي بالنا معلش لو نجيب دي نحطها جنبها برضو اللوحه الثانيه برضو جاي جاي نرجع لها مره تانية علشان نفرق ما بين المتابعات والمخالفات ها انا شرحت قلت لكم منذ خليل على لوحه الأولانية ان شرط في المتابعة عشان نسميها متابعة أن يتحد الاسناد ما يختلفش من عند الراوي المشترك ها إحنا قلنا الراوي المشترك ده الراوي المشترك في الحديث بتاعنا هو سفيان الثوري قلنا ليه اسم الراوي المشترك لان الإسناد من تحته تفرع بقى فيه أكثر من راوي خلاص؟ يعني أنا هرجع هنا تاني لللوحة الأديمة اللي كنا بنشرحها دلوقتي قلنا سفيان بالسعيد الثوري أهو دره المشترك أهو الإسناد واحد ولا لا لحد المسعود الإسناد واحد من تحت سفيان بالسعيد تفرع الإسناد أهو بقى يحيى القطان بقى محمد بن يشف الفريابي بقى قبيصة بن عبر تعالوا بقى على اللوحة التانية اللي أنا عايز أشرح لكم من خلالها المخالفه كيف تكون اهو بص ده انا عندي الزهري ها ده الزهري يروي حديثا مره انا عايز بس يا عبد الحميد كبر لي لإيه يعني حاول تكبر لي تقرب لي خط شويه الزهري اهو ها يروي حديثا مره ها امشي معايا عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريره اهو اهو يبقى انا ابو هريره انزل لتحت سعيد المسيب انزل لتحت الزهري خلاص نفس الحديث يرويه الزهري اهو مره اخرى عن عروه ابن الزبير اهو عن ابي هريره انت عايز تعرف اختلف على الراوي ولا لا تبص لي شيوخه تبص فوق الراوي فوق الراوي. الراوي اختلف ولا لا آه اختلف مرة زهري يرويه عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة ومرة يرويه الزهري عن عروة عن ابي هريرة فانت عايز تعرف هل في اختلف في الاسناد ولا لا تبص فوق الراوي المشترك الراوي المشترك عندنا هنا هو الزهري حبص فوقه اذا لقيت الاسناد تفرع بقى له اكثر من شيخ اهو سعيد المسيب وعروه يبقى في اختلاف طيب انا عايز اعرف الاختلاف ده قادح ولا غير قادح ابص تحت الراوي المشترك اهو خلي بالك انا عامل أنا عامل ثلاث حاجات كاتب الاول اهو مالك وابن جريج ومحمد بن وليد سيبك من الروال في الفصل دائرة دول مش عايزينهم دلوقتي وعلى نحية التانية معمر بن راشد سفيان بن عيينة يونس بن يزيد معنى الكلام ده ايه يعني محمد بن وليد وابن جريج ومالك يروون هذا الحديث عن الزهري عن سعيد عن ابي هرير خلاص ومعمر بن راشد أهو معمار ابن راشد على على النية الثانية خالص أهو وسفيان بن عيينة يونس ابن يزيد التلاتة دول يروون الحديث عن الزهري عن عروة عن أبي هريرة كتبتوا كلام مش معلش... ما أعرف الحل تيجي له شوية بس أنا ما والله حاولت أخففه وبحاول أخففه قدر ماستطع لكن ايه يعني تصبروا العلم ايه لا تحسبن المجد تمرا انت اكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر لازم تشرب المر عشان تتعلم طول ما عندك نيه انك انت تتعلم وركزت اوعى تعتقد ان انت يعني لا فهمك ضعيف ولا عقلك ولا مخك تخين ولا كلام لا هذا العلم لا يستعصي على أحد طالما ان احنا هتبدي دماغك لنا ان شاء الله وتدي قلبك معانا في الشرح والكلام دوات هتجيب المرة دي مش هتجيب هتجيب المرة الجاية مش هتجيب المرة الجاية ويجي اللي بعديها. المهم ايه من قدم نطر الباب ولدك كما يقول الايه كما يقول السلف طول ما انت بتخبط هتفتح لك تصبر معا شوي انا قلبي معاك انا عارف ان انا فائع مراتك النهاردة بس قلبي معاك دلوقتي أرجو أن تكونوا كتبتوا الكلام اللي أنا قلته عشان لما أتكلم دلوقتي أنت من خلال الـ الكراسة اللي قدامك دي هتقدر تستوعب دلوقتي أنا عند الراوة المشترك في الدايرة دي أنا عايز أعرف في خلاف اختلاف الإسناد على الراوة ده ولا لا أبصه فوق الراوة قلنا فوق يعني جاهد الصحاب خلاص الزهر اللي إحنا مثلنا بيه ده الإسناد متفرع فرعين مرة يرويه الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة ونفس الحديث يرويه الزهري ها عن عروة بن الزهري عبد الحميد جبلين يرويه الزهري عن عروة عن أبي هريرة هذه أدي أدي الإسناد تفرع من فوق الزهري طب أنا عايزة أعرف الإسناد هل دي اختلف تنوع ولا اختلاف تضاد اختلف تنوع يعني الأول يعني ده صح وده صح اختلاف تضاد يعني صد رد لا يصلح فيه الا الترجيح يبقى اختلاف التنوع معناه صحه الجمع واختلاف التضاد معناه لا بد من الترجيح لا بد من الترجيح يعني ايه يعني هترمي واحد وتاخد الثاني ما هو ده معناه الترجيح الترجيح يعني دي أرجح من دي هتأخذ الراجحة وترمي المرجوح اللي هي الأقل ضعفا يبقى أنا عندي لما أقول اختلاف تنوع يعني أن الجمع صحيح يعني الجمع صحيح أنا مثلا لي عدة مشايخ رحت للشيخ الأولاني فحدثني عن شيخه هنفترض يخلين أنا من طبقة الزهري هخلين أنا من طبقة الزهري لي مشايخه كثيرون هنفترض منه سعيد المسيب أبو سلمة بن عبد الرحمن عروة بن الزبير عبيد عبد الله بن عتبة علقام بن وقاص الليثي أي واحد من هؤلاء الاربعه دول عندهم حدي... نفس الحديث رحت الأولاني خدت الحديث عنه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس الحديث حولي الحديث حديث الافك مثلا ورحت للتاني خدت نفس الحديث رحت للثالث خدت نفس الحديث فأنا لما أقول أنا من طبقه الزهري أو خليني أنا الزهري لما أقول حدثني عروة بن الزبير عن عائشة مثلا وقلت حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عدب عن ابن مسعود أو عن ابن عباس عفوا عن ابن عباس وحدثني أبو سلم عن عائشة نفس الحديث اختلفت مشايخي ولا لا آه. طب صحابك الحديث اختلف ولا لا ايوه اختلف مرة عائشة مرة ابن عباس مرة ابو هريرة او ما اقول لك انا سمعت من دا وسمعت من دا وسمعت من دا نفس الحديث يبقى انا صادق وضابط في رواياتي عن هؤلاء ده اختلاف اختلاف مشايخ واختلاف صحابة كمان يقول لك ده اختلاف تنوع اختلاف تنوع ليه؟ الرواة كلهم ثقات ولا مانع أن يوجد الحديث عند ده وعند ده وعند ده اختلاف التضاد واحد من الاتنين غلط يبقى أنا عندي عشان بوضع بس اختلاف التنوع away واختلاف التضاء اختلاف التنوع يعني ده صح وده صح اختلاف التضاد واحد منهم غلط طيب أنا عندي اختلاف دلوقتي عايز أعرف ده اختلاف تضاد ولا اختلاف تنوع قال لك انزل تحت الراو المشترك وشوف مين اللي راوى الوجه ده ومين اللي راوى الوجه التاني هل هم الاثنين لو حطوا في الكفة يوزنوا بعض ولا لا قال لك نرجع بقى لليه نرجع للقصة دي اللي احنا كنا فيه أدي الزهري مرة يروي الحديث عن سعيد عن أبي هريرة ومرة يروي الحديث عن عروة أبد الزبير عن أبي هريرة بفي اختلاف طب الاختلاف ده تضاد ولا تنوع قال لك ننزل تحت الزهري نشوف من الذي روى الحديث عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال لك مالك وابن جريج أهو ومحمد بن الوليد قال لك نقف بقى, بقى وقفة نقف نشوف بقى دول وزنهم إيه مالك ابن أنس الإمام الكبير وإمام دار الهجرة وصاحب المذهب المشهور ما درجة مالك قال لك ده وزن تقيل قال الشافعي لولا مالك وسفيان لذهب العلم بالحجاز ومالك ده ربنا سبحانه تعالى برغم أنه لم يكن له رحلة مالك ما خرجش من المدينة مش زي بقيه العلماء زي شعب ابن الحجاج وسفين الثورة وجاء طاف الدنيا بحالها بحثا عن المشايخ أبدا مالك لم ليست له رحلة ومع ذلك سبحان الله أعطاه الله عز وجل من الفضل والضبط والمكان ما لم يعطيه لكثير من أهل عصره لدرجة أن مالك رقم واحد في الزهري الرواع عن الزهري خمس طبقات من حيث القوة والضبط والإطخان الطبقة الأولى من أصحاب الزهري اللي هم يعني عشرة على عشرة في الضبط رأسهم مالك وبعدين اختلفوا في اللي بعد كده لكن مالك ما فيش حد قرب له مالك ده رقم واحد ما تحطش حد جنبيه وبعدين بعد كده سفان بن عيينه معمر بن راشد محمد بن الوليد العلماء بقى مختلفين بقى في من قبل مين قال ابن عيينة قبل معمر ولا معمر ابن عيينة ولا محمد وليد قبلهم. اختلفوا في ترتيب التلاتة دول لكن على أي حال التلاتة الأربعة دول هم إيه هم عيون أصحاب الزهري مش هتفرق كله امتياز صح الامتياز من 100% ل90% اللي يجيب 90% امتياز واللي يجيب 91 امتياز واللي يجيب 100% امتياز اهو كله واخد ايه كله واخد الصفه فقال لك مالك اهو ده الراوي الاولاني خالص امام مالك ومحمد بن الوليد اللي اتنين دول من الطبقة الاولى وابن جرير برده كان ماشي حاله في الزهري يعني ما كانش من العيون يمكن ابن جرير في الطبقة الثانيه او الثالثه كمان من اصحاب الزهري قال لك كفاية علينا مالك وابن الوليد يبقى إذن محمد بن الوليد ومالك عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة استند عشر على عشر قال لك طب خلاص طب نشوف اللي رووا الحديث عن الزهري خلوه عن عروة بقى بدل ما هو عن الإسناد الأولى عن سعيد عن أبي هريرة ده خلوه عن عروة عن أبي هريرة قال لك انزل تحت مين اللي روى بقى الإسناد عن الزهري عن عروة عن أبي هريرة قال لك معمر بن راشد أهو قال لك سفيان الثوري قال لك يونس بن يزيد والله ما بعدناش سفيان الثوري سفيان عفوا سفيان بن عيينة ده من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري معمر بن راشد من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري يبقى دي محمد بن وليد ومالك في النحية التانية من الطبقة الأولى ومعمر وسفيان بن عيينة من الطبقة الأولى يبقوا وزنين بعض ولا لا وزنين بعض يمكن يونس بن يزيد أحسن من ابن جريج يعني هو أقوى من ابن جريج في الزهري بس سألك إذا أنا لما حطيت الرواه في الكفتين عملوا إيه؟ الكفتين عملوا كده يعني ما فيش واحدة طبط والتانية طاشت، لا يبقى ده اختلاف تنوع ولا اختلاف تضاد أنا والله كان نفسي أشوفكم قدامي كده عشان أعرف أنت فاهميني ولا لا ده اختلاف تنوع اختلاف تنوع يعني يعني الرواية أولانية صح والرواية الثانية صح ها أدي معنى اختلاف الإيه التنوع اختلاف تنوع يعني صحة الروايتين الزهري واسع الرواية كلوا ما شايف كثيرون فلا مانع أن يكون الحديث عند الزهري مرة عن سعيد المسيب عن أبي هريرة ومرة عن عروة الن عن أبي هريرة فيش أي مشاكل اللي خلاني أقول اختلاف تنوعي لما بسطت للرواة تحت الزهري لقيتهم الاثنين إيه وزنين بعض يا الاثنين كفرس أيه كفرس يرهاذ طيب خلونا بقى ننزل ل... نروح للجماعه لما حططهم في الدائرة دول ها لو افترضنا جدلا إن الثلاثة دول وهم من الرواة عن الزهري سفيان بن حسين أو صالح بن أبي الأخضر أو نعمان بن راشد أو مثلا ابن أخي الزهري عبد الله الجماعة دول لو افترضنا أنهم رواوا وجها من هذه الوجوه خليهم بدل دول خلي دول ها بدل دول ها. يبقى أنا عندي مالك وابن جريد محمد ابن الوليد التلاتة دول يروون الحديث امشي معايا السهمة شوف أنا ماشي بالعصية يروون الحديث عن الزهري عن سعيد عن أبي هرير ها وخلي الجماعه اللي في الدايره دول ها هم الفريق المقابل اللي هو سفيان بن حسين ها وصالح بن أبي الاخضر ونعمان بن راشد خلي دول روى الحديث عن الزهري ها عن عروه عن ابي هريره ايه الحال بقى أقول لك وانت مغمض كده اهو ها مالك يكسب ليه أصل ظل من الطبقة الخامسة من أصحاب الزهري يعني الطبقة الخامسة يعني أدنى درجات الضبط يعني كان حفظهم ضعيف بلخبطه يدخلوا الأسانيد في بعضها يدخلوا المتون في بعضها فأنا لما أجي أوزن أحط مالك وابن جريد ومحمد بن ريد في كفة وحط سفيان بن حسين وصالح بن أبن والنعمان بن راشد في كفه هتكون عامله كده ها على طول كفه مالك هترجح مباشره والجماعه دول هيطيشوا يبقى في الحاله دي انا الاختلاف اختلاف ايه تضاد ولا تنوع قالت لا تضاد التضاد لا يصلح فيه الا الترجيح الترجيح يعني, يعني لازم ترمي واحده منه تقول واحده غلط والتانيه صح حنقبل الصح ونسيب الغلط يبقى على الاعتبار الثاني أو الكلام اللي احنا قلناه يبقى الحديث الصحيح أنه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وتبقى رواية الزهري عن عرو عن أبي هريرة غلط خلاص يعني علم الحديث علم دقيق أه... الذي يتبع أصول الحديث في الحكم على الأسانيد يصل أنا بقول الكلام ده ليه علشان الجماعة اللي هم الغلمان الصغار اللي عمالين ينطاحوا في جبل اسمه البخاري جبل أنا بقول الجدع اللي بيخبط دراسه في الجبل ها أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل رأسك هتتفتح ليه لان كان زيك كتير اوي وكانوا اذكى منك اصلي الجماعة دول اللي ما بيكتبوا دول شوية حرمية يروح على ابحاث احنا اللي عارفين انهم حرمي عارفين انهم صراق صراق المعرفة ويطلع يلبس طيلسان الاستاذيه وفاكر ان هو لما يسرق الابحاث وحطها على صحيفه ان الجماهير كلها تقول يا سلام على الولد ده أما ارى رايه ورتب ترتيبه الكلام ده وهذا كله مسروق من جماعه مبتدعه ممن سبقوه لكن إحنا احنا اللي نعرف القصه دي نعرف انهم سراق لما يجي عشان يتكلم عن الاحاديث ويتكلم عن الأسانيد وهو لم يتعب ولم يدرس علم الحديث شيء طبيعي ان تكسر عثراته في من خلال الكلام علم الحديث علم ذكر علم ذكر يعني علم قوي كما ذكر داعي السيوطي رحمة الله عليه في يعني مطلع كتاب تدريب الراوي وصف العلم بهذا وصف علم الحديث بهذا يشير الى أنه علم الفتوة أنه يستعصي على كثير من الناس ليه يستعصي على كثير من الناس لأن رأس مال المحدث هو الإسناد وعلم الحديث كل ما داره على الأسانيد الإسناد ليس له كتاب ولا كتابين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا ألف ولا عشر لا كتب الأسانيد عشرات الألوف كتب الأسانيد من الصحاح والمسانيد والمعاجيم والمشيخات والتواريق والأجزاء الحديثية وكتب الفوائد والعلل والكلام ده والمسائل دي كلها كتب تعد بعشرات الألوف كل كتاب من هذه الكتب فيه أسانيد كثيرة. ممكن اسناد واحد يغير لك الحكم على الحديث كله. ممكن اسناد واحد يعمل لك مشكلة للحديث. ممكن اسناد واحد يحللك مشكلة. فانت النهاردة لما تحب تحكم على اسناد من الأسانيد، لابد أن تفرق نفسك شعبا في كل هذه الأجزاء الحديثية على الأقل المطبوع وكثير من المخطوط يعني تبذل أقصى ما في وسعك حتى تصل إلى رأس مالك واحد ما عندهش رأس مال هيتاجر إزاي هذه مشكلة علم الحديث وصعوبة علم الحديث وإلا الجانب النظري يمكن لأي إنسان أن يستوعبه مع قدر من الجدية والالتزام أما الجانب العملي فده هو الجانب الذي يتميز به إنسان عن إنسان فأنا عايز أقول أن مسألة المتابعات مسألة المخالفات مسألة أنتزن المتابعة والمخالفة كل راوي له وزن من الأوزان مطلوب منك أن تستحضر وزن كل راوي في باب الترجيح أو في باب الجمع فدي عملية شاقة جدا يعني اللي يقول إسناده صحيح حاجة مسألة مش بسيطة أنا ما أقصدش عقدكم ولا أقصد أنفر المقبل على علم الحديث لا أنا لا أقصد هذا لكن ألا لما أقوله أعد الزاد يبقى عمل حسابه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كان اذا اراد غزوه بعيده زي ما حصل في غزوه تبوك النبي عليه الصلاه والسلام انت عارف تبوك دي في الشمال شمال الجزيره والنبي عليه الصلاه والسلام خارج من مكه استقبل سفرا بعيدا ومفازا والدنك اتحر وده جيش العسرة فالغزوة دي بالذات النبي عليه الصلاة والسلام جلى للناس أمر غزوهم ليأخذوا أهبة استعدادهم آه. فأنا لما جاء أقول لك علم الحديث علم تقيل وعايز جديه وعايز شغل أنا ما أقصدش أن أصرفك لا خذ من علم الحديث أي قدر انا راضي عايز تكتفي بالجانب النظري حيفيدك تاخد جزء من الجانب العملي حيفيدك لكن على أي حال كل ما تثبت وكل ما تتصبر كل ما حتستفيد وأنا أدرك مشقة الشرح من خلال شاشة تلفزيونية أنا عارف أنت عارف لو في فرق كبير لو ان الطلبة قدامي الآن أستطيع أن أنا أناقش وأخذ ودي مع الطلبة اللي مش فاهم، أقدر أفهمه لو في صبورة أقدر أكتب وأمسح وأعيد وزيد وقال له طب اكتب وأصبر عليهم أنا عارف أن الشرح من خلال شاشة التلفزيونية أنا عارف أنه في صعوبة علي أنا في المقام الأول وعليكم في المقام الثاني لأن كوني أفلتر هذا الأب أنا الفلتر ما بين علم جليل كبير فيه دقائق لازم من لما يعد من خلالي يبقى بسيط جدا ويبقى خفيف جدا هذه مسألة أنا أجد صعوبة كبيرة في تيسير هذا العلم لكن الذي يغريني الحقيقة به يعني المواصله في علم الحديث كثرة الرسائل والمكالمات التي تاتيني يقولون لي عايزين في كل حلقه لا بد ان تخصص نصف ساعه على الأقل لعلم الحديث ملوش أي علاقه بشرح الكتاب لكن طبعا لا استطيع الاستجابة لهذا الرأي لي والا يبقى هنغيب فتره طويله جدا في كتاب الرقاق من صحيح البخاري وذلك رايت ان يعني اخذ علم الحديث من خلال اسناد الامام البخاري طيب. نرجع بقى لبعض اللطائف الأخرى في الإسناد كمان. يبدو الحلقة دي كلها يعني أو أغلبها تبقى في علم الحديث والحلقة القادمة إن شاء الله إن جمعنا الله بكم مرة أخرى هنتكلم في المتن وحتى استمتعوا إن شاء الله آآ بالكلام آآ عن متن الحديث الحديث ده البخاري يروي عن صدقة ابن الفضل وهذا خرساني عن يحيى بن سعيد الخطان وهذا بصري من أول سفيان الثوري إلى ابن مسعود الإسناد كوفي الإسناد كوفي يعني كوفي يعنيه يعني من أول سفيان الثوري وإنت طالع المسعود كان يسكنون الكوفة يحيى ابن سعيد القطان كان بصريا كان من بلد شعبة ابن الحجاج وصدق ابن الفضل خراساني من خرسان بلد الله بن المبارك ويمكن تذكرون في أمس لما عفواً عفو في حقة الماضية لما تكلمنا عن ترجمة الرواة ذكرنا قول عباس بن وليد النرسي وعباس بن العظيم بن عبد العظيم العنبري قال صدقت ابن الفضل بخورسان وأحمد بن حمل بالعراق يعني صدق ابن الفضل كان ممن نشر السنة في خورسان أيضا فيه التحديث والإخبار والعنعة ده من ضمن الايه ادوات التحمل في الاسناد البخاري قال حدثنا صدقه بن الفضل قال اخبرنا يحيى بن سعيد القطان وسفين الثوري قال حدثني ابي يبقى انا عندي حدثنا وحدثني واخبرنا وعندي عن سفين الثوري يرويه عن ابي وأبوه قال أخبرني منذر الثوري عفوا لا ده شفين الثوري قال حدثني أبي ماشي وابو سعيد بن مسروق قال عن منذر الثوري ومنذر قال عن ربيع بن خثيم وربيع بن خليف قال عن ابن مسروق مفيش اختلاف من جهة التأثير الحكمي في المسائل دي لكن في اختلاف اصطلاحي. اصطلاحي لا يضر الحديث قال لك حدثنا حدثنا دي واضح انها جاءت بصيغه الجمع كان الشيخ حدث جماعه من الطلبه فالذي تلقى الحديث واحد من ضمن جماعه ولذلك قال حدثنا كانه قال كنت أنا وجماعة نسمع هذا الحديث من الشيخ هذه إيه هذه معنا حدثنا وزيها إيه أنبأنا وأخبرنا لبدا يفيد أنه أخذ الحديث في مع... مع جماعة طيب أخبرنا قال لك ما فيش لكن في بعض العلماء يفرق النسائي ما كان يقول إلا أخبرنا وابن حبان ما كان يقول الا اخبرنا وفي فيه فائده جليله هقولها لك اهو سببها ايه سببها الاختلاف في اداه التحمل اخبرنا ولا حدثنا اسحاق بن راهوي اسحاق بن ابراهيم ده احد مشايخ البخاري بس البخاري له اكثر من شيخ اسمه اسحاق اسحاق بن راهوي إسحاق المنصور، منصور إسحاق بن شاهين طب البخاري لما يقول حدثنا أو حدثني إسحاق يبقى ابن مين قال لك انظر في إسحاق هذا قال إيه قال حدثنا ولا أخبرنا قال لك إن كان قال أخبرنا يبقى هو ابن رهويه على طول ودي علامه فارقه الحظ بن حجر وغيره من العلماء كانوا يعينون شيخ البخاري من أداة التحمل اللي بيستعمله لأن إسحاق بن راهوي ما كان يقول في شيء من حديثه حدثنا قط عندما كان يقول أخبرنا فانت لما البخاري يقول حدثني إسحاق وانت مش عارف إسحاق بن مين بص الإسحاق ده ماذا قال عن شيخه؟ لو قال حدثنا يبقى مش ابن راهوي ممكن يبقى ابن منصور ممكن ابن شاهين طبعا الكلام ده حكم أغلبي لان نسخ البخاري اختلفت في بعض المواضع يعني ساعات يقول لك حدثنا إسحاق ويسكت وبعدين لو حدثنا فيقوم يقول لك إسحاق ده ابن راهوي قال لك إزاي قال لك البخاري بتختلف تعرف البخاري له رواه كثيرون أخذوا صحيح البخاري فأداة التحمل بتختلف هي لا تؤثر في صحة الحديث لكنها تؤثر في الترجيح ها؟ لكن خدها قاعدة كده أغلبية على الأقل مش أقول قاعدة كلية لكن قاعدة أغلبية إذا قال البخاري حدثنا إسحاق قال أخبرنا يبى ابن راهوي إسحاق ده قال حدثنا يبقى ابن منصور ابن شهيل أنت إيه؟ حترجى بقى لي تحفت الأشراف المزي أو يعني الكتب اللي هي بتعين مثل هذا انتوا فاكرين الحلقة اللي فاتت أنا قلت نفس القصة في أبي نعيم الفضل من دكاين شيخ البخاري برضو لو أن البخارية قال حدثنا أبو نعيم الفضل ها لا مش أبو نعيم الأصبهاني ده أبو نعيم الأصبهاني ده ده كان في القرن الخامس الهجري مات في القرن الخامس هو البخاري كان في القرن الثالث فأوعد تطلق بطلحز أنه تبقى سوء عند علماء الحديث طبعا الذي ينجيك من هذا معرفة طبقات الرواه معرفة وفيات الرواه فالبخاري عندما يقول حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان يبقى ابن مين كان نفسي بقى أشوفكم قدامي كده عشان أعرف أنت فاهمين ولا لا أو فاكرين البحث بتاع الحلقه اللي فاتت ولا لا انا قلت لكم في البحث اللي فات أبو نعيم الفضل بن دكاين إذا قال حدثنا سفيان إبه هو الثوري على طول طبعا أبو نعيم ده الفضل بن دكاين ده طبعا بيرو عن ابن عيينة أقول لك إذا روى عن ابن عيينة نسبه مش ممكن أبو نعيم الفضل بن دكاين في صحيح البخاري تحديدا يعني يقول سفيان ويقصد ابن عيينة أبد إنما إذا أراد أن يروي عن ابن عينة ميزه يقول إما حدثنا سفيان ابن عيينة أو يقول حدثنا ابن عيينة يبقى إذن الإخبار ده كلمة أخبرنا ما بك لينها إذن إسحاك ما كان يقول حدثنا أبدا لما كان يقول أخبرنا ودي قدر نعين شيخ البخاري من خلاله ما فيش فرق ما بين حدثنا وأخبرنا لكن في بعض الناس قالك حدثنا إذا كان الشيخ إذا كان الحديث من لفظ الشيخ أنا كشيخ أنا اللي بقرا عليكم طيب أخبرنا تبقى للعرض للعرض يعني يعني تلميذ يقرأ ويعرض على الشيخ والشيخ يقر زي القرآن كده هو القرآن لا يكون إلا عرضا عادة التلميذ اللي بيقرأ على الشيخ بيسمع عليه ده اسم العرض أي أنه يعرض القرآن على الشيخ والشيخ يقر يبقى العرض معناه أن يقرأ تلميذ على الشيخ والشيخ يقر في بعض الناس قال لك لا حدثنا نخليها للتحديث المباشر للفظ الشيخ والأخبارنا تبقى للعرض بس الكلام ده برضو على حسب البلدان مكتلئ القضايا دي بلد دون بلد لكن ليس لا تأثير في في الحكم الحديث والطحاوي أبو جعفر الطحاوي الإمام الكبير صاحب شرح مع الأثار وصاحب بيان مشكل الآثار لأن الكتاب مشكل الآثار طبع بعنوان شرح مشكل الآثار وهذا العنوان غلط وأنا بستغرب إزاي يعني فات هذا الكلام على المحقق الفاضل الذي حقق الكتاب وفات على الطائفة الذين كانوا يعني يراجعون الكتاب مع إن مخطوطة الكتاب المصورة في الجزء الأول مكتوب عليها بيان مشكل الأثر وهذا هو معروف مش شرح مشكل الأثر بيان مشكل الأثر فحاول صاحب بيان مشكل الأثر وصاحب شرح معاني الأثار وصاحب العقيدة الشهيرة العقيدة الطحوية التي شرعها علي بن أبي العز في شرح العقيدة الطحوية الإمام الطحاوي أبو جعفر رحمه الله له كتاب أو جزء صغير اسمه التسوية بين حدثنا وأخبرنا بين حدثنا وأخبرنا أعيزي لك أن حدثنا وأخبرنا كلاهما واحد في ثبوت سماع الحديث إحنا يعني أنا بس إديت إطلال على هذا الكلام وإن كان هو ليس له يعني كبير تأثير لكن لولا أنه موجود في يعني كتب الإصطلاح لا كنت أعرضت أو أضربت عنه صفحة يبقى عندي حدثنا عندي أخبرنا عندي حدثني حدثني ببينه أنه حدثه بمفرده لما سفين قال حدثني أبي أو البخاري يقول حدثني فلان أو مسلم يقول حدثني فلان عن دي أكثر أدوات التحمل دورانا في الأسانيد بالذات في الطبقات العليا يعني من التابعين عن الصحابة وتابعي التابعين عن التابعين في الغالب تلاقي الإسناد معنعا طبعا لفظة عن دي لا تفيد الاتصال لا تفيد الاتصال ممكن تبقى أداة انقطاع عندي مين بقى عندي المدلس. عند المدلس عندي لها وجهان وجه يطل على الاتصال ووجه يطل على الانقطاع يعني أنا دلوقتي لو قلتلكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات كلامي يمشي ولا ما يمشيش كلامي هيمشي حد يقدر يكدبني لا مش حد يقدر يكدبني لكن لو قلت حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات الدنيا كلها حتصرخ علي حدثك منين بقى حدثني تفيد السماع المباشر وشوف أنا قلت عنه ما فيش حد لبرألي ولا حد قال لي انت غلطان ولا حد قال لي ايه اللي انت قلته ده يبقى عندي تفيد انقطاع ولا لا اه تفيد انقطاعه لا تدل على الاتصال ومع ذلك ما فيش مشكلة هو عشان كده عن لها احكام مخصوصة وده المبحث العنعنة ده هو ده المبحث الكبير الذي اختلف فيه مسلم مع كثير من العلماء وإن كان الإمام مسلم رحمه الله نقل إجماع العلماء في صفه بخصوص السند المعن عن ما بين راويين متعاصرين أيحكم بينهما بالاتصال ولا بالانقطاع مسلم يعني في مقدمة صحيحه تكلم بنفس حار عن هذه المسألة وقال ان هو يفيد الاتصال إذا كان الرغ المدلس ورمى مخالفه بيعني أنه لم يفهم البحث من جيدا وأنه خالف جماهير العلماء ناس قالوا إن يقصد البخاري وناس قالوا أنه يقصد علي ابن المديني لكن يقع لي أنه لا البخاري ولا علي ابن المديني يعني هو المعني بهذا, بهذا البحث إنما يقع لي أنه عالم جليل كبير فحل في هذا الزمان وإن لم يكن معروفا يعني لدينا الآن قصده الإمام مسلم وعرض به ما يعني أظن أنه قصد البخاري بهذه العبارات القوية الحادة حتى لو قصد البخاري أو قص عين المدني فدا له مخارج يعني لا أرى يعني الخوض فيها الآن يبقى الإسناد طلعنا منه بأدوات التحمل والفرق بينها وذكرنا أيضا ان الإسناد يتالف من الخراسانيين والبصريين والكوفيين أنا الحقيقة والدم بتاع عشر دقيقة من ممكن أخذهم بس أنا حسنا أن صدعتكم فلذلك أنا يعني أرى أن الرحمة فوق العدل وأن أنا يعني أرحمكم النهاردة شوية من علم الحديث وأرجو الا يضيع جهدي هذا سدى وأن تكونوا قد استفدتوا من هذه الحلقة برغم أنها حلقة جافة يابسة لكن يعني الأمر لله سبحانه وتعالى ليس في استطاعتي أن أفعل أكثر من هذا والله سبحانه وتعالى أسأل أن يفهمني وإياكم وأن يعلمني وإياكم إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق>